أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما تشركون ينزل الملائك أَكَتَ بِالرُّوحِ من أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَذْرُ أَنَّهُ لَا إلَه إلَّا أَنَا فاتقون خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تعالي عما تشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دف لكم فيها دف و ومنها تاكلون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 ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شئ لهديكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء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 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بيمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 أرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون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 إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كامله ليحملوا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 فيهم قال الذين اوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين يتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء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 قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الآخرة خير ولنعمه دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة, سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إِلَّا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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحيق بهم ما كانوا به يستهزون وقال الذين أشركوا لو شيء الله ما عبدنا من دونه من شيء إن نحن ولا آبان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 آخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 أَرُنْ ضَيْوَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتس ألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 اعلي وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أعلم فأرسلناها إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب نليم وما أن نزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه وهدى ورحمتا لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها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 فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سوى أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيء ولا يستطيعون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 هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على زراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون إمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيء أو وجعل لكم السمع والأبصار ولفده لا تعلمون شيء أو وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم تروا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 أنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها اثاثا ومتاعا إلى حين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 ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء إن وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهي عن, وينهي عن الفحشاء والمنسل والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا أيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون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 ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء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 وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم انما يفتدي الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدران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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت يأتيها رزقها مِنْ من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذين أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير